70 الف و 70 يا العقل ما تنقاس اسمع اسمع فكره كم 70 الف و 70 يا اهل العقل ما تنقاس تعالوا نشوف باكر يا اهل تطق راس ابراس لو 70 وياها ما يرجف قلب عباس لو 70 الف وياها ما يرجف قلب عباس ها والطادشلان يهزونا والطادشلان اهز خادم, خادم لخادم الزهراء الاستاذ سيد سعيد الصافي الرميثي 70 الف و70 يا اهل العقل ما تنقاس تعالوا نشوف باكر يا اهل طق راسب لو 70 الف وياها ما يرجف قلب عباس لا 70 الف وياها <تصفيق> اي والله يستاهل لا 70 وياها ما يرجف قلب عباس والطاد شلانهزونه والطاد شلانهزه لعلي هلا هلا